ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم إن المؤلف رحمة الله عليه قد نقل في كتاب الإبداع في مضار الابتداع في الفصل الخامس نقولا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه في ذم البدع والتحذير من الابتداع. <تصفيق> ثم لما ذكر الأدلة النقلية على ذم البدع أورد الأدلة العقلية. فقال ويدل على ذم البدع وأهلها من جهة النظر أمور. سدل أول بالنق من الكتاب والسنة وقواعد الأمة على ذم البدع. ثم أراد أن يستدل بالعقل على ما استدل عليه بالنق، فقال: ويدل على ذم البدع وأهلها من جهة النظر أمور. الأول أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصة مما يدل عقلا على ذم البدع وأهلها أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصة لأن الله تعالى قال فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغه ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجب وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بنعة ضلالة قال المؤلف رحمة الله عليه قوله ليلها كنهارها أي واضحة لا يشتبه فيها أحد تركتكم على المحجة البيضاء الليلها كنهارها النهار كل نور وبياض ورؤية واضحة والليل الأصل فيه هو ايه ظلمة والرؤية فيه لا تتحقق لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على الطريقة الواضحة البينة بالليل وبالنهار لا يلتبس على المؤمن الامر بالليل ولا بالنهار وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا لم يمت عليه صلى الله عليه وسلم حتى جاء بكل ما يحتاج الناس إليه في أمر دينهم ودنياههم فإنه صلى الله عليه وآله وسلم جاء بأمور الدين مفصلة وهدى إلى أمور الدنيا اجمالا انتبه جاء بأمور الدين مفصلة وأتى بأمور الدنيا أو أرشد إلى أمور الدنيا على وجه الإجمال بالقواعد الكلية كمشروعية الشورى واليسر ورفع الحرج والضرورات وما إلى ذلك مما يوافق جميع الأزمنة والأحوال وهذا لا مخالف فيه من اهل السنة هذا الكلام الاخير اللي هو يعبر عنه بقول الدين صالح لكل زمان ومكان الله سبحانه وتعالى ارسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فبين لنا الدين بالتفصيل فمش محتاجين في الدين الى اي زيادة واما الدنيا فالرسوله الموضوع لنا قواعد عاما مشوا عليها طول ما احنا في, إطار العام في الاطار العام دوه وعلى القواعد العامة بحنا متبعين الدين من خلال القواعد العامة الدائرة وسعة تتسعب قواعد العامة تتسع دائرتها وإذا كان كذلك فكأن المبتدع يقول إن الشريعة لم تتم بعد ما عرفت بقى إن الدين أكمل, الدين أكمل والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بكل ما نحتاج في مردين على وجه التفصيل لما يجي واحد بقى مبتدع يبتدع شيء في الدين يبحقي لسانه حاله بيقول ايه لسانه حال المبتدع يتهم الشريعة بالنقصان وانه بقي منها اشياء يجب او يستحب استدراكها لانه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولم يستدرك عليها اما حاتم فيها ايه ما يتم تخلص كملت ماذا تصنع انت فيها لكن الناقص هو اللي العمل ويقبل الزيادة فالمبتدع حين يبتدع في الدين كانه بلسان حاله يقول كانت الشريعة ناقصة لهذا الشيء الذي ابتدعته فاردت ان اتمم به الشريعة وقائل هذا القول ضال عن الصلاة المستقيم الذي يتامي الشلاب النقصات أن بحاجة إلى كمال إنسان ضال عن الصلاة المستقيم قال ابن المجشون سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنه فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون ابدا دينا ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا هذه وجهة نظر الأولى في ذم المبتدع والتحذير من الابتداع الثاني أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك لأن الله يعلم ونحن لا نعلم وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فالمبتدع راد لهذا كله فإنه يزعم أنه أن ثم طرقا أخر وليس ما حصل الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين الذي يزعم الذي يبتدع بدعة ويزعم أنها تقرب إلى الله نقولنا البدعه الشرعية طريقة في الدين مخترعة طريقة في الدين مخترعة ربنا رسم لنا الصراط المستقيم الذي وصل إليه رسم لنا الصراط المستقيم الذي وصل إليه وأمرنا بسلوكه وبينا لنا ما لنا من الخير إذا سلكناه وحذرنا من اجتنابه وتنكبه وبيّن مال متنكبين عنه من الشر فحصل الله تعالى الطريقة الموصلة إليه في طريق واحدة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبط فما يجي مبتدع يبتدع بدعا يقول أنه توصل إلى الله يبّ إذن معناته أنه بيقول مش اللي قال لكم عليه الرسول هو اللي بوصل لربنا بس ده فيه طرق تانية كثيرة بتوصل لربنا الشارع يعلم ونحن ايضا نعلم بل ربما يف يفهم من استدراكه الطرق على الشارع انه علم ما لم يعلم الشارع وهذا ان كان مقصودا للمبتدع فهو كفر وان لم يكن مقصودا فهو ضلال مبين الامام الجنيد رحمه الله شيخ الطريقة قال الطرق كلها مسدوده إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله سلم فإن الله عز وجل قال له وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك فكل الطرق التي تخالف طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إما كفر وإما ضلال مبين والعياذ بالله وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إذ كتب له عدي بن أرطأ يستشير في بعض القدريه فكتب إليه أما بعد فاني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وترك ما أحدث المحدثون فيما قد جرت سنته وكفوا مؤنته فعليك بلزوم السنة فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق فرض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا وببصر النافل قد كفوا وهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل كانوا فيه أحرى فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثوا بعدهم إلا من اتبع غير سننهم ورغب بنفسه عنهم إنهم لهم السابقون فقد تكلموا منهم بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي فما دونهم مقصر وما فوقهم محصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وطمح آخرون فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم بين الغلو والتقصير وبين الافراط والتفريط ثم ختم الكتاب بحكم مسألته ومقصود الاستشهاد قوله فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل أي قصروا عنهم الخلف فبترك بعض ما كانوا عليه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعوا صلتهم به وارتفع اخرون عن الوسط فغلوا في الدين بما احدثوا فيه من البدع فبقوا هم اي سلف وسطا بين الفريقين المقصرين والغالين الوجه الثالث من النظر في ذم البدع ان الابتداع اتباع للهوى الابتداع اتباع للهوى لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبقى له إلا الهوى والشهوة. هكذا قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهوى, أهوى. فإما هدى وإما, هوى. إما هدى وإما هوى فالابتداع في الدين اتباع للهوى لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع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 الحق والهوى إذ لم يكن إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك لا يمكن إلا أن يكون الهدى أو الهوى وقد قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فجعل الأمر محصورا بين أمرين اتباع الذكر واتباع الهوى وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى والإعراض عن الآيات الهادية إلى الحق المبين فإنها عينت للاتباع في الأحكام الشرعية أو فإنها عينت الآيات الهادية عينت للاتباع في الأحكام الشرعية طريقين أخادهما الشريعة ولا مرية في أن الشريعة كلها علم وحق هدى وطريق الآخر الهوى وهو المذموم لأنه لم يذكر في القرآن إلا في مساق الذم ما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما ما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما فلم يجعل ثم طريقا ثالثا غير الهدى أو الهوى والآية صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه وهذا شأن المبتدع فانه اتبع هواه بغير هدى من الله وهدى الله هو القرآن ومبينة الشريعة فكان أضل الناس وهو يظن أنه على هدى الذي ترك الشريعة الذي ترك القرآن والسنة أضل الناس في حين أنه يحسب أنه إيه أهداهم انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون قال رحمة الله عليه وصفوة القول ان البدع ضلالة وان المبتدع ضال ومضل صفوة القول ان البدع ضلالة وان المبتدع ضال ومضل ضال في نفسه مضل لغيره والضلاله مذكوره في كثير مما تقدم من الاثار ويشير اليها في الايات الاختلاف والتفرق شيعة وتفرق الطرق بخلاف سائر المعاصي فانها لم توصف في الغالب بوصف الضلاله إلا ان تكون بدعه او شبه بدعه وكذلك الخطا الواقع في المشروعات وهو المعفو عنه لا يسمى ضلالا، ولا يطلق على المخطئ اسم ضاء، على المخطئ اسم ضال، كما لا يطلق على المتعمد لسائل المعصي. فرقنا قبل ذلك بين المعصية والبدعة، المعصية والبدعة. وذكر الشيخ رحمه الله عليه في قال تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السولة فتفرق بكم عن سبيله. قال مراد السبل سبل أين للبدعة، سبل للبدعة والضلال. من سبو اهل المعاصي لأن المعاصي لا يتخذ المعصيه طريقة تقربه إلى الله العاصي ما أبدا ما يقول أنا أتقرب إلى الله بمعصية بينما المبتدع يزعم أنا أتقرب إلى الله بإيه ببدعته فالمعصية ما أطلق عليها الضلال وما سمي العاصي ضالا إلا في النادر والخطأ الإنسان المخطي لا يسمى ضال وكذلك الانسان المتعمد للمعاصي يسمى عاصلة يسمى ضال اما المبتدع فهو ضال ضال لماذا لانه اراد الطريق الموصله فسلك طريقا لا توصله فقد ضل سواء السبيل عايز شرد فغرب فمتى يصل هذا لا يمكن ان يصل ابدا قال والسر في هذا ان الضلال في الاصل ضد الهدى وهما حقيقة في المحسوس تقول هديته الطريق اي دللته عليه هديته الطريق اي دللته عليه وتقول رجل ضل عن الطريق اذا خرج عنه لانه التبس عليه الامر ولم يكن له هاد يهديه فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره فمضى عليه فحاد بسببه عن الطريق المستقيم فهو ضال من حيث انه ظن انه سالك للجاده كالمار بالليل على الجاده وليس له دليل يهدي يوشك أن يضل عنها فيقع في متابعة وإن كان يزعمه أو بزعمه يتحرى قصدها فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ ما الهوى والشهوة لا مأخذ ما لانقياد تحت أحكام الله وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة بالتبع المبتدع جعل الهوى أول مطالبه وأما الأدلة دي تبع لها ومن شأن الأدلة أن يؤخذ فيها بالظواهر وكل ظاهر يمكن أن يصرف عن مقتضاه في الظاهر المقصود ويتأول على غير ما قصد فيه فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاطلاع بمقاصدها كان الأمر أقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع فكان المبتدع أمرق في الخروج عن السنة وأمكن في ضلال البدعة فإذا غلب الهوى امكن انقياد الفاضل الأدلة إلى ما أراد منها يعني الأصل في الإنسان إنه عايز يعرف مسألة يبحث عن أدلته ويكون مقصده الوصول للحق الحق والأدلة هي اللي بتدلها الحق الدليل ما هو الدليل النقل القران والسنة واقوال الصحابة ده اسمه الدليل ما تكلف وما ما دليلك تقول قال الله قال رسوله قال صحابه الدليل من النقل سمي يدلنا ليه لانه يهديك إلى, الإيه؟ الى الصواب يهديك الى الحكم الشرعي يدلك على طريق الله الموصله إليها فهذا المبتدع لا يجعل الأدلة هي هاديه وانما يجعلها تبعا لهواه وما دام في هوا اي نص ممكن ان يؤول يعني يصف عن ظاهره الى معنى آخر غير ضمن وما دام الهوى موجود يب المبتدع يستطيع أن يلوي كل الأدلة ويحرفها إلى ما يهوى, يهوى. فالمبتدع ينساق له من الأدلة المتشابه منها لا الواضح والقليل منها لا الكثير فهو يظن أنه على الطريق وقد زاغ به الهوى بخلاف غير المبتدع فانه انما جعل الهداية للحق أول مطالبه وآخر هواه إن كان يعني إن كان له هوى انتبه غير المبتدع إنما جعل الهداية الحق أول مطالبه واخر هوى ده لو كان له أي هوى لكن الإنسان أصلا المتبع لا يكون له هوى فجعله بالتبع، فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحا في الطلب الذي بحث عنه فوجد الجاده وما شذ عن ذلك فإما أن يرده إليه وإما أن يكله إلى عالم الإنسان لما يبع عنده حرص على الوصول للحق في المسألة يجرد قلبه من الهوى ويقبل على النصوص من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة متجردا يعفر وجهه في التراث يقول كما كان النبي عليه يقول في قيام الليل اللهم رب جبرائي وميكائيل وإسرافين فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صلاة مستقيم هذا الإنسان الطالب للحق الناشد للهدى يجعل أدلة نصب عيني هاديته مجردا قلبه من الهوى ومن الميل إلى, رأي أي, إلى أي رأي آخر سواء كان يوافق أو يخالفه بل يتجرد من الهوى إلى أي رأي من الآراء ويقبل على الأدلة يجمعها ويستظهرها فيرى من الأدلة الظاهرة البينة الواضحة التي لا شبهة فيها الكثير والكثير فيدين بها ويهتدي بهديها فإن عرض له دليل فيه شبهه أو غير واضح يأما أن يسكت عنه أو يرده إلى عالمه من علماء المسلمين فأما إذا كان الإنسان في قلبه هوى فإنك تراه يعرض عن كل الأدلة البينة الظاهرة الواضحة ويميل إلى الأدلة التي تحتمل التأويل أو التي فيها شبهة أو التي لا يستطيع أن يفهمها هو بنفسه ويتمسك بها لماذا؟ لانه قد ملأ قلبه الهوى ومال الى راي معين واتخذه دينا فهو حين يطلب الأدلة لا يطلبها لتهديه وإنما يطر منها من يقوي مذهبه ومثل هذا لا يمكن أن يصل أبدا إلى الهدى الذي أراد أو زعم أنه أراد. فإذا أردت أن تصل إلى حق الحق في مسألة ما فلا بد أن تجرد قلبك من الهوى، لا بد أن تجرد قلبك من الهوى لا تكن مائلا إلى أحد الآراء وإنما تقبل بقلب سليم متجرد وتلح على الله تعالى بالدعاء وتمرق قلبك في التراب يا معلم آدم علمني يا معلم إبراهيم علمني اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك نك تهدي من تشاو إلى الصرم ثم تجمع الأدلة وتأخذ الظاهر منها والواضح والبين وما فيه غموض أو في إشكال أو في شبهه رده إلى عالمه واسكت عنه بذلك تهدى إن شاء الله إلى الصواب والحق في كل من تشده من مسائل مختلف فيها فغير المبتدع إنما جعل الهداية الحق أول مطالبه واخر هواه إن كان يعني إن كان لو هو وهذه للتقليل والنضرة فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحا في الطلب الذي بحث عنه فوجد الجاده فصر عليها وسلكها وما شذ عن ذلك فاما ان يرده إليه وإما أن يكله إلى عالمه ولا يتكلف البحث عن تأويله فلا يصح أن يسمى من هذه حال مبتدعا لأنه اتبع الأدلة مؤخرا هواه مقدما لأمر الله ولا يصح أن يسمى ضالا لأنه على الجادة سلك وإليها لجأ فإن خرج عنها يوما ما فأخطأ فلا حرج عليه بل يكون ماجورا وإن خرج متعمدا فليس على ان يجعل خروجه طريقا مسلوكا له او لغيره وشرعا يدان به على انه اذا وقع الذنب موقع الاقتداء قد يسمى استنانا فيعامل معاملة من سنه كما جاء في الحديث من سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عامل بها وقال عليه الصلاة والسلام ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لأنه أول من سأول من سن القتل قابيل حين قتل هابيل كان اول جريمه قتل تقع على الأرض فنساء الله السلام والعافية ما من إنسان يقتل مظلوم إلا ويحمل على قابيل مثل وزر قاتله من غير أن ينقص من وزر القاتل شيء القتل سنة من نسبة إلى من عمل به عملا يقتدى به فيه لكنه لا يسمى بدعا لانه لم يوضع على أن يكون تشريعا ولا يسمى ضلالا لانه ليس في طريق المشروع أو في مضاهات له وهذا تقرير واضح يشهد له الواقع في تسمية البدع ضلالات طب الجملة في الغالب إنما يستعمل في موضع يزل صاحبه لشبهة تعرض له او تقليد من عرضت له الشبهه فيتخذ ذلك الزلل شرعا ودينا يدين به افاد ذلك الكلام الامام الشاطبي في الاعتصام قال الشيخ علي محفوظ وهو كما ترى مبني على ما جرى عليه من قصر البدعة على الحادث المذموم بقيد ان يكون احداثه على انه دين وشرع اللي هو القول الراجح ان البدعة تكون في الدين ما تكونش في ايه في العادات تكون في العبادات ولا تكون في العادات طريقه في الدين مخترعه تضاهي الطريقه الشرعيه يقصد بها التقرب الى الله تعالى ونقف هنا ان شاء الله تعالى في هذا الكتاب